و ا ت ا سمعوا ما انزل الى الرسول تراءى عونه تفيض من الدمع مما عفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشانبين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وما لنا لا ف أ ت ا ب ه م الله بما قالوا جنات س ج ر ي ن تحكي ا ل أ ن ه ا ر صالحين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا أ و ل ئ ك اصحاب الجحيم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا ترتدوا ان الله لا يحب المعتدين َ وقل مما رزقكم الله خ حنانا طيبا واتقوا الله لا يؤاخذكم الله ب الا غ و في أ ي م ا ن ك م ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ا ل أ ي م ا ن ف ك د فارتكم إ ط ع ا م و ج ر ت مساكين من اوسط ما تطعمون ابيكم أ و ك س و ت ه م أ و تحرير ر ق ب ة فمن لم يجد فطيام ث ل ا ث ة أ ي ا م ذلك كفاره أ ي م ا ن ك م إ ذ ا خ ل ف ت م واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ه لعلكم تشكون ر يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن م ا ا ل ق ر والميسر والانصاف و ا ل أ ج ل ا م رجس ل ل و ي ص ا ن م عن ذكر الله وعن الصلاه فان لم يقل ر الشيطان ان يقع بينكم العداوه ويصدكم ا ا ل ب ض القبر والميسر ويطدكم, ويطدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فان لم يقل الشيطان و أ ط ي ع ل الله و أ ط ي ع ل الرسول واحده فان ك و ا ل ي ت م فلموا انما رسولي ا ن ا البلاو ب م ن ليس على الذين آ م ن و ا و عن صالحات هناك موسوعه النابلسي ل ح ا ن يا أيها ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من قبرهم الغيب فمن تجا بعد ذلك فله عذاب ا ل ي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تقتلوا الصيد و أ ن توقوا ومن قتله من تأمدا فجزاء مثل ما قتلنا نعم يحكم به يحكم به جواهر من كمالي بارض الكعبه او كفاره طعامه مشاكين او عدم ذلك قياما ليذوق وباء امره عفا الله عنه ومن عاد ف إ ن ت ك م الله منه والله عزيز ذو انتقام أ ح ل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم قوما واتقوا الله الذي لي شركه ا ل ل ه ا ل شركه دعويه ل ق ر ربحيه ذات ل مضمون ا ل ت ع ل م و ا أن ا ل ل ه يعلم م ا في ا ل س م ا و ا ت وما ف ي ا ل أ ر ض وأن الله ب ك ل ش ي ء ع ل ي م ع ل م و ن ا ل ل ه ج د ي م ا ع ل رسول إلا ن ي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 ف س ؤ ل ك وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم قد سالكم من قبلكم ثم اصبحوا بلا كافرين ما جعل الله من بحيره ولا من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 لا يضركم من ضل إ ذ ا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا سالت ض ي ك م إ ذ ا خ د ر أ خ ذ ك م ا ل م و ت ح ي ن ا ل و ص ي ة اثنان زواج إ ِ ن َّ ا ل ن جواد َ منكم ُِْْ أ َ و اخران َ من ِْ غيركم َْْ إ ِ ن ْ أ انتم إن ُْْ ضربتم ََ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ ف َ أ َ ص َ ا ب َ ت ك م ْ مصيبه َُِ ة الموت َِْْ تحسونهما ََُِْ و من ِْ باب َ الصلاه ََّ ة فنحسما ن ِ ا لله َِّ إِنْ ان يغتركم لا َ نشتري َِْ بي ِ ه ثمنا َ ولو ََْ كان ََ ذاق َ ولا ن ف ت م شهاده الله و ل انا ف ت م ه د ا ل ل ه إ ن ا ا ل ا ث ي ن ف إ ن أ ج ر على أ ن ه م ا استحقا اثما فاخران يقومان ق ا ل ه م ا ان الذين استحق عليهم ا ل أ و ل ى فاخرا ليقومان مقامهما من الذين استحق ا ل ي ه م الاوليان فينقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما ف وما ن ا ل ل ه ل ه ا د ي ن ا أحق من, أحق من انا اذا لمن ظالمين ذلك ب ن ا ء ن ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا او يرضعوا ان ترد ايمانهم بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا ي ن ا ل قوم ا ل فاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أ ج ب ت م قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب إ ذ قال الله يا عيسى ان مولاك ر ن م ت ي عليك وعلى والدتك إ ذ ايتك بروح ا ل ق ر ش تكلم الناس في ا ل م ه د و ك ه ل ا واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفق فيها فتكون طيرا باذني وتبرم الاسمى والابرق باذني واذ تخرج الموتى به إ ذ ن وإذ كذبت ب م إ س ر ا ئ ي و ع ه م ب النابلسي ب ي ت ف ق كفروا منهم ن وإذ أوحيت إ للعلوم ى ا وبرسولي الاسلاميه و آ ل اذ قال ا ل ح و ا ر ث و ن يا عيسى بن مرجمان يستطيع ربك أ ن ينزل علينا مائده من السماء إذ قال الحوار المعيسة مريمان عليها مائدة ينزل ربك يستطيع بن أن موسوعه النابلسي ا مريد ن ن ك ل ن ع ل و ن م أن ا ل ن ا ونكون ع ل ي ا م ي ه قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أ ن ز ل علينا م ا ئ ل ه من السماء تكون لنا عيدا ل أ و ل ن ا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا و آ ي ة منك توفقنا و أ ن ت خير الرابطين قال الله ومن يكفر ب ع د ك م ف إ ن ي أ ع ذ ر عذابا لا اعذر احدا من العالمين يا مريم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 ربي وربكم وكنت عليهم سيدا ما دمت فيهم فلما توفيت اليكم تالت الرقيب عليهم و أ ن ت على كل شيء شهيد إن تعذر ولن تغفر لو فانك انت العزيز القتيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين اصدقوه لو ان جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم و ر ض و ن ه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما ف ي ه م وهو على كل شيء قدير لله ل ا ذ خلق السماوات ل ا و أ ض وجعله ما فيه ثم الذين كفروا بربهم ي ع ا ل و ن هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أ ج ل ا واجل م س م ى عنده ثم أ ن ت م تمتعون وهو الله في السماوات وفي ا ل أ ر ض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون وما تاتيهم من آ ي ا ت من آ ي ا ت ربهم الا كانوا عنا م ر ي ن فطبكت ع ل و ا بالحق ل م ي ا فسوف يتيهم أ أ ن ب ا ء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بالحق لا ا ل م د ا فسوف يتيهم أ أ ن ب ا ء ما كانوا به يستهزئون أ ل م يروا كم اهلكنا من ق ب ل من قريب مكرناهم في ا ل أ ر ض ما لم نمكن لكم و أ ر س ل ن ا السماء عليهم مدراهم وجعلنا الانهار تجريم تحكيم ف أ ه ل ك ن ا ه م وانشانا من بعدهم ق ر ن ا آ خ ر ي ن ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه من ايديهم لقال, لقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا سحر وقالوا لولا انزل علي ملك ولو أ ن ز ل ن ا ملكا لقضي ا ل أ م ر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا و ل ن ب س ن ا عليهم ما يلبسون ولقد استوزع ا ل م س ل م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 كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم قيامه لا ر وعد فيه الذين قدروا انفسهم فهم لا يؤمنون ولو ما سكنت الليل والنهار وهو السميع العنف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 من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه و ه و ل ك الفوز المبين و إ ن يمسك الله ب ذ ر فلا كاشف له إ ل ا هو و إ ن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القى ا فوق عباده وهو ا ل ق ك ي م الخبير قل أ ي شيء أ ك ب ر ش ه ا د ة قل الله شهيد بيني وبينكم و أ و ح ي الي هذا ا ل ق ر آ ن أ ن ذ ر ك م به ومن ذ ل ب ائنكم تشهدون أ ن مع الله آ ل ي ة أ خ ر ى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وان لي بريء مما تشركون الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم صوم لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب ب آ ي ا ت ه انه لا نفتح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أ ش ر ك و ا أ ي ن ش ر ك ا ؤ ك م الذين كنتم تدعمون ثم لم تكن ف ت ن ة إ ل ا أ ن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يجتمع اليك وجعلنا على قلوبهم اجنه ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا وبه يرى كل شيء حتى إ ذ ا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا أ س ا ص ي ر ا ل أ و ل ي ن وهم ينعون عنه وينعون عنه وهم يهلكون الا انفسهم وما يشعرون وهم ينهون عنه وينهون عنه و إ ن يهلكون إ ل ا أ ن ف س ه م وما يشعرون ولو ط ر ى إ ب و ه خفوا عن النار فقالوا يا ليت لا م ر د ولا ن ت ذ ب ب آ ي ا ت ربنا ونكون من المؤمنين بل بدلا م ا كانوا ي لبنا من قبل وردوا لعدم ا ل ا ن و ع ا وانهم لكاذبون وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترائب وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكون قالوا خطر الذين كذبوا بقائنا حتى إ ذ ا جاءتهم ا ل س ا ع ة ب غ ت ة قالوا يا حسرتنا على ما ترلطنا فيه Bye. فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يلاكم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آ ي ه من ربه قل ان الله طالب ل ر ض ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ي والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا قلوب وبطن في الظلمات من ي ش ا ل الله يذله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم السنه اغير الله تدعون بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون إ ل ي ه إ ن شاء وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا إ ل ى امم من قبلك فاخذناهم, فأخذناهم بالباساء والضراء فلولا إ ذ جاءهم ب أ س ن ا ت ض ر ع و ا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما ن ت و ا ما ب ك ر و ا به فتحنا عليهم أ ب و ا ب كل شيء حتى إ ذ ا فرحوا بما أ و ت و ا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 الآيات ثم هم يصفون قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله ض ق ت ا او ج م ر ة هل يؤلف الا القوم الظالمون وما مرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين فمن آ م ن واصنع فلا قوم والذين َََِّ كذبوا ََُ ب ِ آ ي َ ا ت ِ ن َ ا م َْ ت ُ و ب العذاب بما كانوا يفسقون قل ُْ لا َ أ َ ق ُ و ل ُ لكم َُْ مِنْ ذي خزائن الله ولا َ أ َ ع ْ ل َ م الغيب ْ ر ولا َ أ َ ق ُ و ل ُ لكم َُْ إ ِ ن ِّ ي ملكت َ ان ا ت ُ ع و ا إ الا ّ ما ي ح ا ل َ هَمْ قُلْ و ا ل َْ و ِْ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 ما عليك من حسابهم عليك شيء وما من و م ا ا ح س ب ك ع ل ي شيء ه م من فتنادى و من الظن واذا جاءك الذين يؤمنون ب آ ي ا ت ن ا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من علمكم م ن سوءا بجهاله ثم كان من بعده واصلح ف ا ن ز وإنه ا ل ف و ر رحيم وكذلك نفصل اني ل ن س ب ي د ان ل م م ج ي قل إني نهيت أن أ ع ب د الذين تدعون من دون الله قل ل ا أ س ت لهم انواع ا ل ن ط ا ر الظلل سئلا وما أ ن ا من ا ل ن ا قل, قل إ ن ي على ب ي ن ة من ربي وكرم ت ر م ذ ي ما عندي ما تستعجلون به إ ن الحكم إ ل ا لله ي ق ب الحق وهو خير فاصل قل لو أن ما تستعجلون به لقضي ا ل أ م ر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إ ل ا هو و يعلم ما في البر والنحر وما تسكت من ورقه الا يعلم ولا حبه في ظ ل م ا فِي الارض ونا ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي ثم إ ل ي ه مرجوكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو يقام فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفتوا رسلنا ولا ه م يفرطون موسوعه ر النابلسي ألا ل ا ل و ا ل و م الاسلاميه ن ن ك ل قل ا ل ل ه ن ذ ب ي ك م من قول قول ومن كل كرب ثم أ ن ت م تشركون قل و القادر على أ ن ي د ع ث عليكم عذابا من فوقكم ك م قلوا ونقالوا على ل يدعث أن أو من تحت أرضنكم أو من ينبسكم تحت ي انظر أو ي ب س ك م وانذيق بعضكم بأس أنظر كيف نصرف ا ل آ ي ا ت لعلهم يفقهون وكذب بقومك ي وهو الحق قل لست عليكم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 وذكر به ان تبسل نفسك بما كتبت ليس لنا من دون الله ولي ولا شفيع و إ ن تعدل كل عدل الله قد منها أ و ل ئ ك الذين أ ب س ل و ا بما كتبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم ما يكفور قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا والرب على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين, كالذي استهوته الشياطين في ا ل أ ر ض حيران منه أفقاب يدعو قولنا للمسلمين رب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقولكم فيقول قول ه الحق وله الملك يوم ينفق في ا ل ص و ر عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة وهو ا ل خ ك ي م ا ل ص غ ي ر و إ ذ قال ا لابراهيم ل أ ب ي ه ا ز ر ا ت ت خ ذ أ ص م ا م ا آ ل ه ه رضاك وقومك في ضلال مبين وكذلك نريه ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل أ ا ك ف ا كلا قال هذا ربي فلما ابلغ قال لا احب الاخرين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلقال لئن لم يهدري ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما م ا أ ف ل ت قال يا قوم اني بريء مما تشركون <تصفيق> إ ن ي و ج د ك وجيا للذي خطر السماوات و ا ل أ ر ض حنيفا وما انا المشركين وحال قال أ ت ح ا ج و ن في الله وقد ل ذ ا ن ولا أ خ ا ف ما تدركون لي إ ل ا ان يشاء ربي شيئا و ش ع ر ب ي كل شيء علما أ ف ل ا تتذكرون وكيف أ خ ا ف ما أ ش ر ك ت م ولا تخافون أ ن ك م أ ش ر ك ت م بالله ما لم ننزل به عليكم سلطانا ف أ ه الفريقين احق ب ا ل أ م ن إ ن كنتم تعلمون الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا إ ي م ا ن ه م بظلم أ و ل ا ل ل ه م ا ل أ م وهم مهتدون وتلك حجتنا آ ت ي ن ا ادراهم على قومه نرفع درجات من نشاء إ ن ربك ح س ي م عليم ووهبنا له ويعقوب له إسحاق ا كل من قبل ومن ي من ومن قبل ذريه ل د ا و د وسليمان و ا ي و ب ويوسف وموسى وهارون وكذلك ن ج ز المحسنين وزكريا واسماعيل و ل ي س ع ر ن موسى ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آ ب ا ئ ه م وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط ذلك موت الله ي ذ ي به من يشاء من عباد ه ولو أ ش ر ف و ا لحرص عنه ما م كانوا يعظون أ و ل ئ ك الذين آ ت ي ن ا ه الكتاب و ا ل ق ك م والنبوه ف إ ن تكبر بها اولئك ق د وكلنا بها قوما ليسوا بها لكافيين اولئك الذين اتى الله فبهداه ق ت د ه قل لا أ س أ ل ك م عليه اجرا ان هو الا ذكرى ا للعالمين وما ق د ر الله حق قدره إ ذ قالوا ما أ ن ز ل الله و ل ا بشر من شيء قل من أ ن ز ل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه ق ر ا ط ي ستبدونها ويقولون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أ ن ت م ولا اباؤكم قل الله ثم ذروا في صوتهن يا عمو هذا كتاب انزلناه م جاركم لذيبا يدي ولكم هم القرى ومن خ و ل ه ا و ا ل ذ ي ن م ممن ومن اجترا الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء او قال أ و ح ي إ ل ي ه ولم يوحى اليه شيء أو واليه شيء ومن قال س أ ن ز ل مثل ما أ ن ز ل الله ولو تغادر الظالمون في غمرات الموت و ا ل م ل ا ئ ك ة ت باسطوا ايديهم افردوا أ ن ف س ك م اليوم تجزون عذاب الهول كنتم تقولون على آل الله خير الحق وكنتم عن آ ي ا ت ه تستكبرون ولقد اجرتمونا ف ر ا د ا كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم اول مره وتوكل ما م خولناكم غرادا وما نرى م ا ك م سفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ان الله فارق الحج والنوى يخرج الحي من الميت ومصر الميت من الحي ذلكم الله فانى تؤفكون فارقوا المصباح وجعل الليل سكنه والشمس والقمر حسبانا فارقوا الاصبع ا وجعل الليل سكنه والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والزهد قد فصلنا ا ل آ ي ا ت لقوم يعملون ل وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد الآيات لقوم بطلنا الآيات يفترون وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ت ر ا ك ب ا ومن النقل من طلعنات واندانيه وجنات و ن اعناب ت أ والزيتون و ا ل ر م ا ن مجتمع وغير متشابه وجعلوا ذلكم آيات لقوم يؤمنون لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى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 وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله و ربكم لا إ ل ه إ ل ا هو صادق كل شيء فارغه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر وهو يدرك ا ل أ ب ص ا ر قد م و س و ع ص ا م ن ر ب ك م فمن أبقى ربا ل ن ف س ي ومن ع م ع ل ي ه ا و م ا أنا ل ا س ل نطرف ا ل آ ي ا ت و ل ي ه قومي ع ل م و ن إ ت ك م ا أ و ح ن إ ل ي ك من ربك لا إ ل ه إ ل ا هو و أ ع ر ف عن المشركين ولو ج ا ء الله ما أ ش ر ك و وما شركوا ل ن ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي ل م ؤ ف ة و ي ب ص ا ل د ك م ا ل م ي ؤ م ن و ا به أ و ل م ا ب ل س ي